وصو الى في يوم كان مقداره 50 الف سنه فاصبر صدرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وتكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ابني وصاحبته واخي وفصيلته التي تؤوي ومن في الارض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظيم نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا سهُ الْخَيْرُ مَنْعَا إِنَّ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب رب بهم غير مأمون، والذين لهم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملون ثُمَّ نَتَغَاوَرُ أَغْرِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ شهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُبْتَعِدِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّينَ أَيُظُنُّونَ كُلُّ مَرِئٍ مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ النَّعِيمِ كَلَّا وناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارخ والمغارب إن لقدير على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون